بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى وصحبه للروح وذلك يكون وإما يكون وإما يكون وقلنا منوط سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله بدأنا الدبس الماضي بكتاب الجراح من مباحث الجنايات فقلنا إن الفعل المذهق ثلاثة أقسام إما عمدا خطأا عمدا القطار على آله لقد إلى ينقسم محمد أجمعين من في إن أنه أن أن أن إن شبه بالقتل العمد بشروطه وعرفنا العمد ب أ ن ه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويستوي في ذلك القتل بالجارح وبالمثقل ف إ ن فقد أ ح د ه م ا من قصد الشخص والفعل ب أ ن وقع عليه فمات أ و رمى ش ج ر ة ف أ ص ا ب ه فهو قتل خطا أ وإن ق د ه م أي الفعل وان ل ل ش خ ص و ك بما لا ي ق ت ل غ ا ل ب ا فهذا شبه العمد وقلنا منه الضرب بالصوت أ و العطا وبعد ذلك ذكرنا عددا من الصور التي يختلف الحكم فيها باختلاف في طبيعتها قلنا فلو غرز إ ب ر ة بمقتل أ ي بمكان يقتل فهذا يعتبر عمدا وكذلك إ ذ ا غرز ا ل إ ب ر ة بغير مقتل لكنه تورم و ت أ ل م واستمر الورم و ا ل أ ل م إ ل ى ان ما فانه يعتبر عمدا و أ م ا إ ذ ا لم يظهر أ ث ر ومات في الحال م ب ا ش ر ة وعزي الموت إ ل ى هذه ا ل ا ب ر ة فهو شبه عمد ا ولو غرز ا ل ا ب ر ة فيما لا يؤلم نهائيا ك ج ل د ة عقب فلا شيء بحال ه ثم انتقلنا إ ل ى ص و ر ة أ خ ر ى وهي ص و ر ة الحبس فقلنا لو حبسه ومنعه الطعام والشراب الطعام ومنعه من طلب الطعام والشراب حتى مات ننظر إ ذ ا مضت م د ة يموت مثله فيها غالبا جوعا أ و عطشا فهذا قتل ع م و إ ل ا ننظر اختلف الحال إ ذ ا لم تمضي م د ة ف إ ن لم يكن به جوع وعطش ثابت فشبه عمد ا و إ ن كان بعض جوع وعطش وعدم الحابس الحال فيعتبر عمدا و إ ذ ا لم يعلم الحابس الحال فلا يعتبر عمدا وقلنا وذلك القصاص بالسبب وذلك أن يجب مفضية إلى إ ذ ه اما ق ق الروح ي س إلى ل ث ث ة أ ق س ان م إما أ يكون بالمباشرة ب وإما ا ل يكون أن ت سببا أن يكون و إ م ا أ ن يكون شرطا ف ا ل م ب ا ش ر ة هي الصور ة ذ ك ر ن التي ه ا ب ف ه حديدته شابه ه أو أو ما ذكرناها ا وأما الشرط فهو ح ف البئر لا يؤثر في الهلاف ولا يحصل بل يؤثر في ي و ك ل ل في القتل و إ ن م ا السبب في الموت هو مشي ا ل إ ن س ا ن نحو البئر و ترديه فيه و اصطدام ب ا ل أ ر ض هو الذي أ د ى إ ل ى الموت و لكن لولا البئر لما حدث الموت فحفر البئر شرط و المشي و التردي و الاصطدام بقعر البئر هو الذي حصل الموت و أ م ا السبب الذي هو النوع ا ل ث ا ل ث هو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله وقسمناه إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م إ ل ى سبب شرعي و إ ل ى سبب عادي و إ ل ى سبب عقلي أ و حسي ب ث ل ن ا للسبب الشرعي ب ا ل ش ه ا د ة إ ذ ا شهد اثنان على إ ن س ا ن ب أ ن ه قاتل ف إ ن ه يقتل فقتله بسبب ا ل ش ه ا د ة وهذا يقال له سبب شرعي والسبب العرفي هو ما يكون الموت عقيبه ب ا ل ع ا د ة بالعرف هكذا جرت س ن ة الله في الكون إ ذ ا أ ك ل ا ل إ ن س ا ن السنه فقد جرت ا ل ع ا د ة ب أ ن ه يموت فموت ا ل إ ن س ا ن ل س ب ب السم ولكن هذا السبب ليس عقليا بمعنى أ ن ه م ا متلازمان ل أ ن ه قد تخرق ا ل ع ا د ة فينفك التلازم ويعتبر هذا م ع ج ز ة وقد يكون في بعض الحالات ك ر ا م ة وطبعا في فرق ما بين ا ل م ع ج ز ة و ا ل ك ر ا م ة ليس هذا مجال ا ل ب ح ث فيه والسبب الحسي ك ا ل إ ك ر ا ه بان يقول له اقتل فلان والا قتلتك وتوقفنا عند هذا الحد والامام النووي رحمه الله تعالى ا ل آ ن سيشرح لنا أ و يعلق لنا على هذه الصور الثلاثه للسبب فبدا الامام النووي رحمه الله تعالى بالسبب الشرعي وهو الشهاده وتكلمنا عنه ايضا في الدرس الماضي والسبب الثاني هو السبب العرفي كان ياكل الانسان السم ويموت طبعا لذاك الانسان السم وما س أ ل بفعله ولكن الخلاف ة او تعدد الصور ي أ ت ي حينما يضيف إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا في السم هذه الضيافه لها احوال ك ث ي ر ة وذلك ل أ ن المضيف ت ا ر ة يعرف الحال ة و ت ا ر ة لا ي ع ر ف و ت ا ر ة يكون صغيرا و ت ا ر ة يكون كبيرا فيختلف الحكم باختلاف هذه الصور فلو ضيف بمسموم يقتل غالبا فيه مسموم لا يقتل غالبا ك أ ن يكون به شيء من السم كل منا يتعرض لمثل هذا ك أ ن ياكل طعاما فيه شيء من الفساد ربما ي ت أ ث ر جسده لكنه لا يموت فالكلام بمسموم بطعام م م م س و أي ب مسموم يقتل غالبا إ ن جرت ا ل ع ا د ة ل أ ن إ ن س ا ن إ ذ ا أ ك ل ه يموت عقيبه فلو ضيف بمسموم ضيف طعاما مسموما بتم يقتل غالبا ضيف صبيا غير مميز صغيرا يعني ضيف صبيا صغيرا غير مميز وسياتي معنا المحترزات لهذا الكلام يعني ما الذي يخرج بقولنا صبي غير مميز فإذا ضيف الذي هذا وهذا بهذا صبيا غير مميز أو مجنونا لأن المجنونا كالصبي لا يميز لا يعقل هذا لا يعقل وهذا لا يعقل. فلو ضيف صبيا أو مجنونا فمات أي الصبي غير مميز يميز يعقل يعقل يعقل ضيف بمسموم أو لأن أو أي أو فلو المجنون الذي يقتلوا غالبا من السم وجب القصص على القاتل ل أ ن ه أ ل ج أ ه إ ل ى ذلك ل أ ن الصغير لا يميز وما دمت قد وضعت الطعام امامه فلا بد ان يتناوله ل له بيفته ضيافة فلابد الإنسان قاتلا عمدا نعم ا ا ء ق ل مسموم أو لم يقل له مسموم يعني كل هذا الطعام المسموم يفهم مسموم غير مسموم ما أو والبنش يقل له قال كل يعني هذا يفهم هذا أصدر غير ا ل وفي ل د ك ل ذلك ل ا معناهما و م مسموم مسموم أو غير مسموم فيأكله الاعجمي الذي يعتقد وجوب ط ا ع ة أ م ر ه ك أ ن ه أ ر ا د أ ن يقول إ ن القصاص ة الحالة في هذه الحالة منوط بعدم التهم والتمييز فلو أ ن إ ن س ا ن ا أ ع ج م ي اعجميا المراد ا ل ب أ ما بالنسبة للعربي الذي لا ع ر ي فالعجمه ر ب ي ع ي للانجليزية الذي لا يعرف اللغة الإنجليزية يعمجمي وبالنسبة بالنسبة الرجل لا اللغة العجمة اللتانية العجمة في المنطق مش ا ل ع ج م ة في ا ل أ ص و ل والانساب هذا لا ع ل ا ق ة لنا به ا ل ع ج م ة في المنطق في الكلام فلو أن إنسانا عجميا بنسبة لك وجاء إليه وقلت لو كل من هذا الطعام تفل الطعام عليه لو وجاء وظن واجب وأن يعني يجب عليه أن أن أن أمرك أتى إنساناً بنسبة من من الإنسان عجمياً هذا هذا كما بخادم يطيع يجب وكان متصورا الافلام اذا أ م ر ه سيده بشيء يجب عليه أ ن ينفذه ف أ ك ل فيعتبر قتلا عمدا إ ذ ا كنت تعرف أ ن ت هذه الحقيقه ة نعم ذ إذا ه الصورة الأولى صبيلا صغيرا لا يميز أو مجنونا يعني ضيف إنسانا لا يعقل لا التمييز الصورة الثانية بالغا عاقلا بالغا عاقلا الحال يعقل ولم يعلم أو ضيف ضيف ضيف ضيف يميز يستطيع الضيف م ا يعرف ا ل ح ق ي ق ة هل هذا الطعام مسموم أ و ليس مسموما قال في هذه ا ل ح ا ل ة لا يوجد حرام قطعا وهو قاتل لنفس قطعا قتل مؤمنا قطعا ولكن هل يلزمه القصاص قل لا ما يلزم القصاص و إ ن م ا تلزم ا ل د ي ة ا ل ك ا م ل ة والسبب في ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن و إ ن كان قد ضيف ا وهو لا يدري له اختيار له نوع اختيار أكل باختياره لا ب إ ك ر ا ه ولا ب ت م و ي ه و إ ن م ا أ ك ل باختياره فالاختيار هذا م س ق ط للحد ل أ ن ن ا نحن مامورون بدرء الحدود بالشبهات نعم و ربما رجحه بعض أ ص ح ا ب ن ا ك ا ل إ م ا م البغوي وغيره رحمهم الله جميعا ولكنه عند الجمهور مرجوح ولا يفتى ا الصورة الثانية إذا الصورة به هذه نعم ل ل و أ إذا ضيف ص به ي صغيرا لا يميز أو ضيف ي ا لا مجنونا لا من أو أو ف م الطعام من يفهم الكلام مميزا فما ما لا التحصيل الذي ذكرناه الصورة الثانية ضيف مميزاً فما خوف. ما بالبالغ القلوب الشرعي على فقط نعني ضيف خوف يعني هو مميز ما بين الصغير الانسان ص الذي لا يوجد عنده نوع تمييز و ا ل إ ن س ا ن الذي يوجد عنده نوعه تمييز فهذا قوله صبي وبالغ والذي بينهما, الذي بينهما ان كان مميزا فهو تابع للبالغ إ ن كان غير مميزا فهو تابع للصبي الصغير ر الشرح متقطر نعم المجنون الذي له تميز الجنون أنواع في جنون متقطع وفي جنون وأما المميز تمييز مطبق م م ولذلك وكذلك وهذا وفيه قال فكالبالي الذي له في فيه ت س وفي جنون بجانب من جوانب ا ل ح ي ا ة ب ج ا ن ب جوانب التفكير و فيختلف جنون جميع جوانب العقل والتفكير في ف ي العقل حال المجنون من مجنون الى مجنون وكذلك اختلف الحكم الشرعي تبعاً لاختلاف الأحوال تبعاً القوانين والقواعد كما لكم قواعد كلية. تقريباً لأن والقواعد كلية لا القاضي الذي يحكم في مثل هذه الأمور. نحن الآن ندرس قضائية لسنا نحن الذين نتصرف فيها و إ ن م ا يتصرف فيها القضاء ولكننا يجب علينا دراسته لنعرف احكام الله تعالى في ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن مع ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة سلمه وفي ح ا ل ة جنايته في ح ا ل ة التودد والتراضي في ح ا ل ة الاجرام والجنايات لابد أ ن نعرف ا ل أ ح ك ا م الصورة الثالثة لا أ ط ع م يعني ا لكن إ ن ن س ا لا ب ي الصغير ر ولا و إ م الانسان هي س س م في ي طعام ش خ ص ما من الطعام الغالب الشخص هذا يدري يأكل لكن ل أن س م في ي طعام ش خ ص ا لا غ ل ب أنه يجب أ فأكل ك ل منه منه ا ا فما الأقوال المثال ه ل فعل التي في ق ل ه ا ي عليه ن ي ا ق و ل الصح اختصاص ل لانه له اختيار في أ ك ل ه لم يلجا إ ل ي ه وفي قول يجب عليه القصاص وفي قول لا يجب عليه شيء طبعا قولان ل وقول لا عليه ل ق ق ص ص ا و يجب شيء م ر ج ح ا ن والقول المفتى به أ ن ه يجب عليه ا ل د ي ة ولا يجب عليه القصاص سورة تسبب إنسانا إنسانا إنسانا إنسانا جنس صور بالموت وهي لو أنه إنسانا جرح إنسانا آخر وترك المجروف العلاج. إنسان جرح إنسان آخر والمجروف أخرى جرح آخر جرح آخر أنه أنا أعالجني من ما العلاج قال أ ب ا أ ن يعالج نفسه ف إ ذ ا كان الجرح مهلكا معروف أ ن ه سيموت لا علاج له لو أ ر ا د أ ن يعالج فلا يستطيع الشفاء قال هذا يعتبر عمدا ولذلك يجب في القطط إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن ل أ ن العلاج لا ف ا ئ د ة منه نحن نفترض أن هذا الجرح جرح لا علاج له. جرح وهذه الصور كثيرة أيضا هذا له مهلك وهذه لا علاج كقطع بعض ا ل أ و ر د ة أ و قطع ا ل ح ل ق و م أ و المريء أ و ما شابه هذا من ا ل أ م و ر يتحكم ي ف ه التي الطب. ا ط الطبيب ب الذي يقول هذا يقول فعل ي هو م م أ ر ه وقد يتحكم ك و معروف في في بعض الأمور ن العادة بعض في في ت تحتاج ت ا الطبيب والعجز المسلم وبعض الأمور لا تحتاج هذا ج لنظر لمثل وإن وبعض و ن ع ر و فيها ا ن ف ج ر ح م ه ل ك ا وترك ا ل ل ل ا ا ج أو ع ج ب و على كلا الحالين إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن من هذا يكون مقتولا عمدا ويجب في هذه الحاله ة التطاط وأما ما لا ي ل ك القصاص ح الذي لا يهلك كأن د ه فلم يعطب ل ع ر ق ق د قصده المقصودة الدم ه منه فماته كعط تكون نوع أنواع العلاج العرق الفصل التي إلا أن لم يربط العرق الذي كان لم في ينزف من أن يربط قال هذا لا ضمان فيه ل أ ن ه الذي قتل نفسه كان باستطاعته أ ن يربط العرق الذي فقد منه فكونه تركه هذا ليس, مميتاً هذا ليس مميتا لو ربطه لما حدث له شيء فكونه انتظر حتى مات ع ما ما عمدا نعم العمل نعم د يودي ي في يقال والذي في ا ما هذا ما قاتل هذا ما الموت ألقاه ماء آثم شك لكن أنه لأنه إنه نفسه إلى قتل ولو ص و ر ة أ خ ر ى غير السم والجرح لو القاه في ماء الماء يختلف ت ا ر ة يكون الماء ضحلا قليلا لا يؤدي إ ل ى الغرق و ت ا ر ة يكون الماء كثيرا يؤدي إ ل ى الغرق و ت ا ر ة يكون ا لا إ ن س ن م ج يكون د ا لاستباح وتارة لا ي الانسان إ ن س مجيدا ل ب ح وإذا ا ك مجيدا ل ل س ب ا ح تارة يستطيع أن يسبح أن و ت ا ر ة لا يستطيع أ ن يسبح ب أ ن ت غ ذ ب ه العواطف و ا ل أ م و ا ج وإذا كان يقول مدام في أنا ويختلف إ ذ ا كان س الحكم الشرعي لاختلاف هذه الصور خفيفا ر من عندما يلقي يستسلم ليغيظ صاحبه يوم يميت نفسه صاحبه نعم. كثير من الناس يحرق نفسه ليغيظ من حوله ويموت الانتحار هذا هو الانتحار لكن تاره يكون منتحرا من نفسه بنفسه قال لو أ ل ق ا ه في ماء راكد أ و ج ا ر لا عبره بكونه متحرك أ و غير متحرك لا يعد م غ ر ق ا عرفا ل أ ن كان ضحلا ف ي عشره س ن ت ي م ت من الماء مقدار شبر أ و ج ر ا ع من الماء وألقاه فمكث ي ه ف فيه مضطجعا ج ع ا مات يعني كان ا حتى ت س ا ع ت إلا د تريد يتمدد ث مثلا ولا يموت قال ليغيظ صاحبه مثلا فيه فمكث م أن فيه ض ج حتى مات قال فهذا هو قتل فهذا نفسه هدر هو نعم لا قصاص ولا ديه دي. ة دي. يغيظ يعني اهله لانهم ضيعوه بدون ثمن يعني ما يغيظ الذي ألقاه إنما يغيظ أهله لو ألقاه في ماء لا يعد مضجعا إنما ما ماء مضرقا كمنبسط فمكث ألقاه أورثا ألقاه لا أهله لو هلفا فيه حتى أهلك فاذن لا ق ص ا ص فيه ولا د ي ا ل أ ن ه ا ل م ه د ك نفسه لكن لو أ ل ق ا ه مكتوفا في هذا الماء اليسير ربطه و أ ل ق ا ه في الماء اليسير و إ ن كان يسرا إ ل ا أ ن ه يغمر إ ذ ا كان لا يغمر ا ل إ ن س ا ن ونزل على ع ي ئ ة ما يموت فيها كما ذكرنا سابقا و أ م ا إ ذ ا كان يغمر عشره قمصه كافيه لان تغطي الوجه وإذا كان مربوطا مثلا وما أن نفسه قاتلا عمدا لأنه فيه إرجاء كان مثلا استطاع قاتلا أن نفسه لأنه عمدا يرتبر يؤكد فيه يعني ك أ ن ا ل أ م ر يدور حول الالجاء هل جاءه ا ل ي ه ص ا ر ك ا ل م ب ت ا ر لم يلجئه, هل إليه صار, لم يلجئه إليه. صار في ن و ع من الاختيار عند ذلك ما ي أ ت ي القصاص و إ ن م ا ت أ ت ي احكام اخرى هل توجد فيه ديه ام ي ع ت ب ر ه ج ر ا لا ديه فيه ولا قصاص ف إ ذ ا كتفوا ق ا و ا في اللم مكتوفا وكان ا ل م ا ء بحيث يغرق ولو كان قليلا ي ع ت ب ر عن د ا ع م أو ألقى الإنسانا رجل أ و صبي مميز في ماء مغرق كنهر لا يخلص منه إ ل ا ب ا ل ت ب ا ح ه في مجال للفرار منه ولكن ب ا ل ت ب ا ح ه فان ل إما أ يتقنها وإما أن لا يتقنها. فإن لم يحسنها أ و كان مكتوفا ما يستطيع أ ن يسبح او لكن ك م ت ف ا ما يستطيع أن يتبح أن أو كان زمنا مريضا مرضا مزمنا أ و كان ضعيفا بحيث لا يقوى على ا ل ت ب ا ح ا قال فهذا يعتبر عمدا ع ت ب ر وكان ا قد عمدا يجيد ا ل س ب ا ح ة أو ك ا ن يجيدها إ ل ا أ ن ه مكتوف أو ك ا ن أنه يجيدها إلا, أنه مفتوف أو كان يجيدها إلا أنه مريض مرض مزمن ر ض م أ و ضعيف ما يستطعمهم ي فيه الجاء الى الموت ويمكنه التخلط القوه في النهر وبينه وبين طرف النهر مترين أ و ث ل ا ث ة أ م ت ا ر يستطيع أ ن يسمح ه وينجوا ولكن حبت العواصف أ ومنعته ثارت ا ل أ و و ا ج م من الوصول إ ل ى الساحل قال قاتلا قد تتوقع هذا استباحه فبهذا السبب بالظروف العادية لا نجأ إذا هذا لا يعتبر غالبا ثونه قد تارت بعض الأمور التي ما كانت لأنه لأنه شبهة يعتبر عندي يعرف يعتبر بعض نجأ ثونه واما إ ن تكن ولكن لم مستخيلة تخرج ل آ ن غير ت و ق ع ف ه ذ يعتبر ت ق ل اذا شبه تجيب فيه البيئة وأما إذا كان يعرف ا ل س ب ا ح ة و أ ل ق ا ه في الماء المغرق ولكنه ما سبح استثم المياه فمات فلا الأظهر يعني لا قصاص ولا ديه هو الذي كالصوار السادق نفسه قتل كما ماء لأنه لو ألقاه فلا دية في يعني دية في دية هو ي ي س ر اذا يغرق فالسفلة مالية هذه ا ثمان إ ن ذ ه الصور التي يمكن أن أ ت ت ي ان في المياه مرة ث ي ة أنا أقول لكم هذه أن نحن لكم بشكل م ندرس خ تاتي ص ر رجعتم لو إلى ل م و و س ع ا ا ل ق ة الكبيرة س و في تجدون عشرات ت الصور ا ل تنترش تحت هذه المياه ك ذكرناها ل التي ي ا ت ن و إ ا هنا ندرس يعني أهم الصور بطريقة مختصرة ص و ر ا جداً كثيرة والذي يعمل في القضاء أ و يذهب منكم إ ل ى القضاء يسمع أ ش ي ا ء ما ت ق ت ل ب ا ن الانسان نهائيا من صور ا ل إ ج ر ا م التي تقع في الحياه ة نعم ولكن من قرأ ذ الذي يستطيع في أن كل في هذا ا صار المفتاح بواسطة يفتحها مغاليق الموضوع صورة ثالثة يا النار تكلمنا السم تكلمنا الجرح تكلمنا الماء الآن على النار ولا شك إن هناك فرق ما بين الماء وأتخنه صورة صورة وبين أن فأنتكلم يستطيع أن بين معه فرق النار على على على على كل في شك لان ا ل إ ن س ا ن بمجرد سقوطه في النار ي ت أ ث ر لكن سقوطه في الماء لا يؤثر م ب ا ش ر ة ولو كان لا يجيد ا ل س ب ا ح ة ولذلك ميز الفقهاء ما بين صور النار وصور الماء و إ ن كانت أ ح ك ا م ه م ا تقريبا م ت ش ا ب ه ة وسبب ا ل ا ل تمييز هو هذا الذي ذكرته لكم أ ن ا ل إ ن س ا ن حينما يلقى في النار ولو كان من الرياضيين بمجرد سقوطه في النار يقفز قفزه و ا ح د ة ل م س ا ف ة مترين مثلا أو زيادة عن ذلك زيادة أو ويستطيع عن أن مثلا يعني وسائل ا ل ن ج ا ة كثيره تنجو ا ل إ ن س ا ن بنفسه لكن مهما يكون, مهما يكون الا ي ت أ ث ر ويتضرر فهناك فرق ما بين الماء ون... لا يقال إ ن ه يجيب ا س ت ب ا ح ة في م س أ ل ة النار ربما يكون من الناس الذين يكافحون الحرائق لكن مهما يكون حينما ي ل ق ى في النار يصير مثل ا ل إ ن س ا ن الذي ما كافح الحرائق في حياته صحيح بفرق بين الاثنين ببعض ا ل أ م و ر لكن إجمالا هذا فيه النار هذا وهذا فيه تؤثر ستؤثر فقال ي ه النار نعم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أ و القاه في نار ياتي م ن ا ل معنى ك ن نار ألقاه الخلاص منها. إذا كان لا يمكن التقصير ل ا عند ذلك قول واحد ب ر ت وتجب ل ل ا عمدا فيه ق ا ص نعم نحن نقول ه القصاص إذا لم يعفو صاحب الدمي ع نقول ا ل ا الذية ص إلى أ بدون ب م ق ا قد قطاصا نقول يريد يريد يعبون يعني ولا نحن لا ذية ما هو الحق الشرعي الذي يترتب على هذا العمل نقول عليه يترتب اما ل ق ا ص أ بعد ذلك هل نقتص منه أ و لا نقتص منه هذا موضوع آخر ه ذ اخر موضوع آ نعم أو في نار يمكن الخلاص منها فبكت فيها حتى مات. القولان في الماء والأظهر أنه عليه مات الماء أول والأظهر قاو الخلاص لا الذي فيها في فبكت تفدية في ذية هو حتى قتل نفسه. قال نفسه الإنسان أن ي ج ومن إلا أنه غ ل الذي قتل ق فيها فهو مات حتى ف س ه نعم ومن قال خلاف هذا في النار ب ص و ر ة خ ا ص ة ف ر خ ما بين الماء وما بين النار ف إ ذ ا اختلف الملقي والولي مات واختلف الملقي في النار وولي الملقي النار الدم قال الملقي في النار إن النار وكان بإنسان يتخلص منها قليلة يتخلص في في إن ولذلك أ ن ا أ ل ق ي ت ه فيها و ر ي د أ ن يعذبه و ر ي د أ ن ينتقم منه ولكن ما يريد القتله وقال ولي الدني ولي الميت لا النار ك ث ي ر ة ولا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ و بشكل خاص هذا ا ل إ ن س ا ن لا يستطيع ان ينجو منها فمن الذي يصدق في هذه ا ل ح ا ل ة قال صدق الولي ل ي ش قال ل أ ن ه مدعوم بظاهر وهو أ ن ا ل إ ن س ا ن مهما كان ح ي ن و يبقى في النار لا بد أ ن يحاول الفرار وكونه يقتل نفسه ولا ش ي ء نادر وشائك ما يفعله إ ل ا أ ح م ق الكافر حتى الكافر ماعثا ي م ل ليس الكفر يعني ع على هذا يعني ينتحر ينتحر يعلمه وعيد يستخدم ينجو بنفسه والمؤمن ينجو、بنفسه. فالولي حينما يدعي هناك ظاهر يؤيده أبعد عن تعالى معنى وإن كان الانتحار من من لمن نفسه ولكن كونه أنه للنار بنفسه والمؤمن بنفسه قد وقد قتل الكافر الكافر كافر فالكافر ظاهر المسلم المسلم لما الله هناك وش أ ل ا وهو أ ن ا ل إ ن س ا ن لو كان النار فعلا قليلا لنجعل هؤلTop ل ا الولي اختلف منها الملقي ولي الدم ذلك الاصل, الأصل, الأصل ف بين ل ا وما بين في ق انه ل الإمام ل و في النار وجه يعني بوجوب ا لكن ق ص ص ا بالنسبة للماء إذا ما ف فيها وهو قادر استباح ا و على ك الماء وقلينا الماء ما قصاص عندنا قول واحد والخلاف في الدية قول هل في في ي ت ج ب علي ا ل د ي ولا ن ا الأظهر لا أبديا لكن ل تجيب ب ن س ب ة للنار للفرق الذي ذكرته بين الماء والنار هناك وجه عندنا ل ل أ ص ح ا ب لانه يجب القصاص فيمن مات بالنار ولو كان ب إ م ك ا ن ه الفرار منها لكنه ليس راجحا و إ ن م ا هو وجه مرجوح ل ا ن يوجد عندنا صوره ة من ا ل ص يتعارض فيها السبب والشرط ت ع او ر ض أ تتعارض فيها الوسائل المضيئه الى إ ل ز ه ا ر بغض النظر عن كونها سببا أ و شرطا أ و م ب ا ش ر ة قال لو أ م س ك ه شخص انسان أ م س ك إ ن س ا ن ا وجاء ا ل آ خ ر فقطعه بالسيف فقتله من الذي يعتبر جانيا يعني يجب ع ن ي ي عليه القصاص هل القصاص يجب على الممسك ام ل ا يجب, يجب على أم على المباشر الذي قتل هذه او ر ة أو حفر بئرا والثاني جاء بانسان آ خ ر ورداه في البئر من يعتبر قاتلاً الآن الذي قاتلا القصاص عليه يعتبر ويجب هل يجب القصاص على الحاخر ام يجب القصاص على المردي هذه صوره ة ثانية ا أو أ ل ق من مئذنة إنسان شاهد العمارة و أخذ إلى إلى وتلقاه تحت ثانيه فقتله أو ب ل بوسيلة فقطعه أو وتأفأماته المراد بها وإنما تلقاه ب ف ق ت به كان هو المباشر هو كان للقتل. فمن الذي يجب عليه القصاص يجب القصاص على الملقي من الشعب قال فالقصاص في الصور الثلاث القصاص على القاتل في الاول أ و ل ل ا ا ا لما رواه الدار النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا الرجل الرجل ن قطني عن ي قتل فقتله قتل حتى صلى عليه وسلم الممسك أنه وحبس أنفك جاء آخر قتل القاتل وحبس ا ل م م ت ك هذا الحديث اختلف في رفعه لكن صحح ابن القطاني رفعه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقاسه الامام م هناك دليل آخر عليه من قاسه الشافعي ق قالته ي ا ا د ل على عليه الممتك المرأة للزنا الذي الحد الزانئ الممتك إذا إنسان وزنا بها يقام أمتكى من من آخر نقطع ب أ ن ا ل م م ت ك آ ث م ولكن ما يسمى زانيا و إ ن م ا الحد على الزاني فقط فقاس ا ل إ م ا م الشافعي ص و ر ة ا ل إ م س ا ك والقتل على صوره الامساك والزنا قال وقر قطاط كذلك لا لا الممتك ديه لأن النبي الصلاة عليه كذلك على يجب والسلام فقال وإنما وكذلك ا ا ل على ل ح ب م م س لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقتل القاتل الممسك فلا ديت على الممسك بل وحبث ديت يعزل نعم ن س س ب ة ل ل م ا والقتل وكذلك من حفر بئرا وجاء إ ن س ا ن آ خ ر ف أ م س ك ب إ ن س ا ن ورداه فيها القصاص على المردي تقديما ل ل م ب ا ش ر ة لأن الحفر لأن كما شر ذكرنا قبل قليل أو في أو الشرط د ر س الماضي ا ل ليس له أ ث ر في الاتلاف و ا ل إ ذ ه ا ق و إ ن م ا يحدث الاتلاف و ا ل إ ذ ه ا ق عنده لا به فالمردي هو المباشر نعم وبناء على ذلك يجب القصاص فوق المئذنة إنسان آخر فيقطع أ و يقتله بسيفه أ و ب و س ي ل ة قتل أ خ ر ى فالقتل ايضا هنا على المباشر ل أ ن فعله و إ ن كان ذاك سببا لا ل ق ء لا شك في هذا لكن المباشره ة قطعت ق ت أثر السبب لما ا ل هو و قطعت ت ل ه ق أ ث ر السبب سبب الإنسان الإنسان بعد نصبت مباشرة مباشرة بين بين العلاقة العلاقة العلاقة الآن قائمة ما بين الإنسان الملقى وما بين الإنسان الذي تلقاه الذي تقتله. ومن صور تعارض السبب م ع المباشره ة لو ل أ ق ا في ماء مغرق أ لو ق فالتقامه ا ماء ه ما في هو أ ل ق القاه ح و هو ت أثلا ل ما حكم ص ص في ذ ه الحلقة قال الحوت ما علي في يجب على أم لا يجب عليه؟ باختلاك ع ا ل ماء أيضا في م ي ي ا ه غ ل على الظن ب يغلب على ظن أنه يجد فيها حيتام في مياه الظن أنه أنه فيها يجد في يجد ح ت ا ق فالسواقي ا ل ص غ ي ر ة و ا ل أ ن ه ا ر الصغيره ة الصغيرة لا يجد ي ف ا حيتان مياه ا لا ض ح ل ل ة يوجد فيها حيتان حيتان ت عادة و ج د في ا ل م ي القاه ه ا ع م ي ة في ل م ي ا المضرقة قال ولو ألقاوا ولو في ماء مورق فالتقمه حوت وجب القصاص في ا ل أ ظ ه ر على على المتسبب على الملقي أو كان الماء غير مغرق. ماء قليل قال فلا、قصاصة. ليش لأنه لم يقصد إهلافه والماء القليل أفضل كان ماء قصاصة ما مغرق يقطت غير يتصور فيه أو وجود الحيتان وبناء على ذلك ما يتصور أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن سيلتقمه الحوت فلو حدث مثل هذا ما يعتبر قتلا عمدا أ و غير مغرق فلا قصاص ل أ ن ه لم يقصد إ ه ل ا ك ه ولكنه يعتبر شبهان وتجب عليه ديه شبه ا ل ع م هذا هو السبب الثاني من الاسباب أ س ب ب ل ل ش ر ي و ا س ب العرفي العادي و أ م ا السبب الثالث و السبب ا ل ش د ي قلنا وهو الاكراه ب أ ن يكره إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا على القتل فعلى من القصاص هل القصاص على المكره أ م القصاص على المكره أ و ل ا اختلف ا ل أ ص و ل ي و ن في هذه ا ل م س أ ل ة هل المكره يعتبر مكلفا أ م لا يعتبر مكلفا وميزوا بين المكره و ا ل م ل ج أ ف ا ل م ل ج أ هو ا ل إ ن س ا ن الذي يفهم ا ل ق ط ا ط ويعيد ولكن لا م ن د و ح ة له من الفعل ما يستطيع أن ل ا يفعل كمن ربط ب ا ل ش ب ا ل او القي من أ ع ل ى إ ل ى ا ل أ س ف ل هذا ملجا ويسمع الكلام ويعي ويستوعبه ع ي ي و ولكن ليس له اختيار وليس له رضا خ ت ي ا ر وبناء ل له ي س رضة و على ذلك يعتبر مكلفا باتفاق العلماء الملجا و أ م ا المكره يسمع الكلام ويستوعبه ولكن له اختيار ليس له رضا ل كما ن لغتيار ك لو قال إ ن س ا ن ل إ ن س ا ن إ م ا أ ن تقتل ك ل ا ن ا و إ ل ا قتلتك باستطاعتي ان يقول ما اقتلك وعند ذلك يقتل له اختيار, له اختيار ولكن ليس له رضا على افتراض أ ن ه قتل أ و لم يقتل فقتل في كلا الحال لا رضا له إ ذ ا في فرق ما بين ص و ر ة ا ل إ ل ج ا ء وما بين ص و ر ة ا ل ا ك ر ا ر ص و ر ة ا ل ا ك ر ا ر له اختيار لكن ليس له رضا ص و ر ة ا ل ج ا ء لا رضا له ولا اختيار في ص و ر ة ث ا ل ث ة أ ب ع د من الصورتين وهو ا ل إ ن س ا ن النائم أ و الغافل ا ل غافل نائم مثلا هل يعتبر مكلفا لا يعتبر مكلفا ا ل ا س ت ف ا ل لان هذا لا رضا له ولا اختيار ولا يسمع الكلام افضل ما يسمع ما يستوعب الخطاب هذه ص و ر ة أ ب ع د من الصورتين النائم لا يفهم الخطاب ولا يعي وفي نفس الوقت ليس له رضا ت ا الملجأ الخطاب يفهم وليس لا رضا له ولا ا رضى ا الآخرىEtه ي م ع ا له خ اختيار ل ا الذي له ولا رضا لا يكون مكلفا كذلك على الصون الثاني الصونة الملج يكون و اتفقوا و رضى أن الصورة الثانية والصورة ل ا يعتبروا م ك ل ف بالاتفاق ا لأنه لا رضا له رضا و ل ا ا ا خ ت ي ر واختنفوا ا في بعد ذلك ل ك م ر ه هل ي ك و ن الاولى م ي ك ن م ك ف ا الصورة ل ل و أ هي ص و ر ة الغافل التي قالوا فيها ب أ ن ه لا يجب عليه غير مكلف يعني غير م ك للحكم ف الشرعي التكليفي ولكن لو أ ت ل ف شيئا أ ث ن ا ء نومه النسان كان نائما و أ ت ل ف تقلب مثلا فقتل نفسا أ و أ ن ه ضرب بيده شيئا ثمينا ف أ ت ل ف ه قال هذا تجب عليه ا ل غ ر ا م ة الضمان والديه لكن لا ل أ ن ه مكلف ليس من قبيل الحكم الشرع ي التكليفي و إ ن م ا من قبيل الحكم الشرع ي الوضعي لأن هذا الفعل سببا للضمان جعل الله تعالى الإسلاف للضمان بغض النظر عن المتلف حتى ولو كان طفلا ولو تأكل طيور الآخرين وأنت الأذعج أن عن كان وكانت كانت عندك وكانت منها هذا هذا تربطها سببا سببا دابة تعرف بغض حتى طيور وعليك قطة على الاقل ا ل أ ح و ا ل في ا ل أ و ق ا ت التي تعدو, يعني تعدو بها على طيور الاخرين آ خ ي ن أو ك ن عندها تدابة مبقرة ة الأشخاص بابها مفتور ا ل ه لأنه هو سبب في هذا طب غير مكلفة ولكن صاحبها أهمل فيها عليه ا العمل الزرع الإطلاف المبقرة الذي الله تعالى إطلاف سببا ر غير من يضمن مكلفة يضمن ولكن أن أجل وأسلفت وجب جعل سبب في طب جد ضمان بغض ا لكن ن عن ظ ر و النائم إ س لو اسلف ل ش ي ئ وجب عليه ضمانه لا ل أ ن ه مكلف ولكن من طبيب الحكم الشرعي الوضعي الذي يعتبر سببا للضمان طيب. نرجع للمك... للمكره هل المكره مكلف أو غير مكلف هم قلنا الغافر غير مكلف الملجأ غير مكلف المكره نرجع نحن طيب غير غير غير أو هل هو مكلف غير مكلف اختلف فيه اكثرهم على أ ن ه غير مكلف لكنه إ ذ ا قتل قال يعاقب ل ي ش يعاقب قال يعاقب ل أ ن ه آثر نفسه ب اثر ل على ب ق ا ء غيره نفسه بالبقاء على غيره ف ل م ي ز ما بينه وبين الصور ا ل س ا ب ق ة ان ه ربما يرتدف ان لما اوفي انسان بال بال بالماء وهو مكتوف هذا انجاء هذا الملقى وهو مكتوف سيموت قطعا صار جدوا بالستكين واذبحته سواء بسواء مئة بالمئة المكره لا المكره لطاب الفعل اختياط ما رضا هذا اقتراضي مكره ولكره يكره مثل مثل مئة ويفهمه منذوح لو لكن وله له ولكن على بيدي عنده باطني يعيس شيء عن انه كون مكره يقول عنده رضا أ و ما عنده رضا أ م ر باطني لكن نحن نفترض انه مكره عنده اختيار لكن لا عنده رضا على افتراض بأنه مكره. نعم الإكراه له شروط. يعني متى يعتبر مكره وصدر انه ل له إ ك ر شروط ه ي ع ي يعتبر متى م ر الإنسان ك أن يكون الإكره ا على ل مكره و وإما أن يقتل مثلاً ويعمل ت يقتل يقتل إما مثلا أن أن ذ ا وثانيا ا أو أن يموت يقتل وثانياً أن يعلم م ل ك أن استنفيذ وسينفذ المكره قادر على التنفيذ وسينفذ. ليس فقط يعتبر قادرا على التنفيذ بل يجب أ ن يكون قادرا على التنفيذ وفعلا سينفذ عند ذلك يكون هناك اكراه م أما لو علم المكره أن ل المكره كل الحالات هذه يعتبر ما ك ر هو أن لا ل ا أعتقد و حكمه م الآن نتكلم ع قاتل ل الذي ك ر ا ه و شروطه ف ر ت ا م ع ر و فلو ما هو حكمه؟ قال. فلو أكرهه على القتل اكره انسان انسان على القتل بغير حق طبعا القتل إ م ا أ ن يكون بحق أ و بغير حق إ ن كان بحق ما عليه شيء لا على المكره ولا على المكره إ ل ا ما يعتبر اعتداء على س ل ط ة القاضي نعم لو أ ك ر ه ه على قتل فعلى المكره القصاص, القصاص لانه هو الذي أ ك ر ه ه على هذا ل أ ن ه أ ه ل ك ه بما ي خ ص به ا ل إ ه ل ل ا ا به ا قال ا وكذلك على ل ك م ر في الاهلاك أ ظ ه ر ل م ك ر في ق و ن ا ل م ر ه قول و ا ح د ل ب ا ل المكره في قولان للإمام الشافعي الأظهر ق ص ص ا وأما منهما أنه في يختص منه ل أ ن ه قتله عمدا عدوانا لاستبقاء نفسه. نفسه بغض النظر عن كونه مكلف أ و غير مكلف ل أ ن ه آ ث ر نفسه بالبقاء فلا يعترض علينا ب أ ن ه مكلف أ و غير مكلف القصاص هنا ليس بسبب التكليف أ و عدمه لانه ل أ ن آ ث ر نفسه على البقاء بقتل غيره لا بد أ ن يختص منه نعم. فإذا وجبت الدية اكره انسان على قتل وقتل جاء ولي الدم فقال انا اريد ا ل خ ص ا ص ة لا من المكر و لا من المكر و إ ن م ا تريد الديه قال ف إ ن وجبت الديه وزعت و ز ع ت ع ل ي ه م على المكر و على المكر ما يجب, يجب, يجب لولي الدم ديتان و إ ن تجب له د ي ة و ا ح د ة من الذي يدفعوه قال وزعت ع ل ي ه م ب ا ل ت و ي ة ك ا ل ش ر ي ك ي ن في القتل ق ا لكن ولي الولي أن يختص من ويأخذ نصف من من أن وإما أن ويأخذ نصف وإما الآخر يقتلهما يقتل يختص ذيتي أحدهما هذا إما أحدهما أن أن أن أن يأخذ من كل منهما نصف من نحقه نصف من ذيتي ل م ه م ا ن ص في ت ي ويعقو عنهما جميعا عنهما لكن في بعض الحالات يشترك اثنان على قتل إ ن س ا ن لكنهما لا يعتبران مكافئين له عندنا شرط القصاص أ ن يكون عمدا قتل عمدا عدوانا لمكافئ قتلا ل عمدا عدوانا م ك فلو ئ ف اشترك حر وعبد في قتل عبد لو اشترك حر وعبد في قتل حر فلا ي ق ت حر ف ل شك أ ن الحر والعبد يقتلان به لكن لو اشترك حر وعبد في قتل عبد مثلا ا قال عند ذلك يصير الحكم ذلك عند ك يصير م ذكرنا قبل قليل فيما لو أ ر ا د أ ن يقتص من احدهما ويترك ا ل آ خ ر طبعا ما يقتص من الحر للعبد لكنه يجب عليه وأما نصف الديه ة بالنسبة وأما شاء للعبد ل إن ق ت وإن المعروف وجبت نصف بالنسبة لأنه نعم شاء الدية التفصيل الدية لا أخذ القصاص في كيفية على للعبد دفع لا يملك الدية وزعت أحدهما كافأه أحده عليه والآخر إش عليه فطف والآخر ولو اكره بالغ مراهقا والمراد بالمراهق هو الذي يميد ايضا نعم فعلى البالغ القصاص إ ن قلنا عمد الصبي عمد وهو الاظهر يعني الصبي اللي هو مراهق أ ك ر ه ه بالغ على القتل تجب عليه الديه ولا ما تجب عليه يجب عليه, عليه القصص ا لوجود مقتضيه وهو القتل العمد العدوان إ ذ ا قلنا إ ن عمد الصبي عمد وهو القول الاظهر عندنا ولكن إ ن قلنا إ ن عمد الصبي خطا فيعتبر عمدا بسبب الصبا فعند ذلك لا يجب عليه القصص ا طبعا هذا الكلام إ ذ ا كان الصبي له نوع ت م ي ز و أ م ا إ ذ ا لم يكن مميزا قطعا يعتبر ولو ه عنده خطأا ما عنده طيب ما نهائيا تأمين و أ ك ر ه شخصا على رمي شاخص ر أ ى شاخصا معي قال أ ق ت ل هذا الشاخص لكن المكره علم أ ن الشاخص رجل والمكره ظنه صيدا ما عرف أ ن ه رجل واقف ب ه ي ئ ة ظنه بها صيدا رجل بعيد من بعيد وله ا وظنه ف ي كل مكان ظنه حيوان ا من الحيوانات او واقف في اي اظنه طيرا كبيرا من الطيور ق ل ل اقتل هذا والا قتلته فقتله المكره قتله هل يجب عليه القصاص فالاسلح القصاص وجوب على المكره لانه هداك ظنه ما هو المكره عالم بالحال ذلك يجب عليه القصاص هذه من الصور أو أكرهه على رمي قال له اقتل الصيد وانلا قتلت رجلا الصيد رجلا فالاخصاصة على أحد الرجلين هداك وبنا او اكرهه هذا فاصاب ظنه من هذه صيد احد رمي صورة ضرب يجب فاصاب ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يعتبر ق ط ا ل أ ن ه م ا لم يتعمدا القتل ويجب على ع ا ق ل ة كل منهما نصف البيئه أصعد هذه الشجرة وإلا قتلتك القصنات ما ي ر عمدا وإن ع ت ب ر ش ل أ ن ه في كل ا ل أ ح و ا ل سيقتله كونه, عفواً كونه, نفسه كونه نفسه قتل نفسه هو الذي باشر قتل نفسه ولأن ماهو المأمور والمخوف وإلا بالحقيقة الاتحاد قتل على كل حال يعني نفسه هذا إكره به به قدرده طيبه إذا ميت يعني ان قال لا سوف يقتل وان قال نعم يكون قد قتل نفسه في هذه ا ل ح ا ل ه ما في اطلاب الحقيقه والذي قتل نفسه شبه فيه دارئا للحد فيجد قصاص لكن هل تجب فيه الديه او لا تجب فيه الديه عندنا خ ل ا ف ي ة ب ا ل ف ق ه في غير هذا الموطن المقتول حينما وجبت ديه ت هل وجبت ديه ت في اخر جزء من حياته ل أ ن هذا الديه له هو سبب هذه الديه يعني دفعت الديه ل أ ن ه قتل هذا الانسان وجبت الديه بسبب نفسه فهل تجب الديه في آخر, اخر لحظه من حياته وبعد ذلك بموته تنتقل الى ا ل و ر ث ة وبناء على ذلك تخرج منها وصاياه اذا كان قد أ و ص ى ثلث ا ل د ي ة يروح الى و ص ي ة وتخرج منها ديونه وتخرج منها مؤن ل تجيزه هذا قول وقول ثاني عندنا أ ن ا ل د ي ة ما تجب للمقتول و إ ن م ا تجب ل ل و ر ث ة مباشره بسبب موته. بسبب موته هذا هو القول الثاني ا ل أ ظ ه ر من القولين أ ن م ا تجب ل ل إ ن س ا ن في اخر حياته ثم تنتقل إ ل ى ا ل و ر ث ة ف إ ذ ا قلنا لهذا القول ا ل أ ظ ه ر والمفتى به ما تجب على القاتل ديه في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه لما قال وقتني أ ذ ن له في, في القتل وبناء ذلك فلا ديه تسقط الديه و أ م ا إ ذ ا قلنا ب أ ن الديه تجب بموته ل ل و ر ث ة م ب ا ش ر مباشرة لان ي إليه س ت وتنتقل تجيب له ذلك منه عند ل ل ل ق ا ت أ إ ذ ن ه يعتبر لاغيا في هذه الحاله ة أما إذا قلنا إن د ي ت تجيب له في لحظة من حياته قدلته من من تنتقل ديته بإذقته تناجل جزء في الثاني ماكي أدين ديته ديته عليه له لحظة ذلك إلى الورثة له لكأنه ذلك فلا ديته وهذا هو الأظهر المفتدس مهما هو آخر من من نعم عن وبناء وهذا بعد هو ولو قال لشخص آ خ ر سوى من صور إ ك ر ا ه ق ا ل أ ق ت ل زيدا أ و عمرا قال فليس يقراه ل أ ن ه قال اقتل هذا أ و اقتل هذا ف إ ذ ا قتل واحدا منهما فهو مختار نعم فليس ب إ ك ر ا ه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله على آله سيدنا محمد